Bismillahirrahmanirrahim al-Rahman ya Ain, Sad. Dikiru rahmati Rabbik, abdahu Zakaria. Iznada Rabbuhu nida anqafiyah. Qala Rabb, inni wahna al-Ghum min.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 يرثني ويرث من آل يعقوب ودع المرب رضي يا زكريا إننا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم ندع له من قدر سميّا قال رب أن لا يكون له غلام وكانت امرأة عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيّا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 فأوحى إليهم أن سبحوا بكرته وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوه واتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاتا وكان تقيا وبرّ بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا وذكر في الكتاب مريم إذ تبذت من أهلها مكان الشرقية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 قال إنما أنا رسول ربك لأهلك غلاما زكيا قالت أن يكون لي غلام ولم يمسني بشرو ولم أكو بغيا قال كذلك قال ربك هو علي يهين هو علي يهين ورد عليه آية الين ناس ورحمه منا ورحمه منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فاجاء اهل مخاض الى عين نخله قالت يا ليتني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 أهتاني الكتاب وجعلني نبييا وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاه واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا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 ان الشيطان كان للرحمن عصيا يا ابتي اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن فتكون فتكون للشيطان وليا قال اراغب ان انت عن الهتي يا ابراهيم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 وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أدعم الله عليهم من النبيين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 فخلف من بعدهم خلف أضع الصلاة وتبع الشهوات فسوف يلقون غياء إلا من تاب وآمن وعمل صالح فأولئك يدخلون الجنة فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا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 وما لتنزل إلا بأمر ربك لهما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيان رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميع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 ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا وَإِذَا تُتْلَى عليهم آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا نَزَّلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدَّا حَتَّى إِذَا رَأَوْ مَا يُوْعَدُونَ إِنَّا الْعَذَابَ وَإِنَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ فسيعلمون من هو شرهم مكانه وأضعف ذنّه ويزيد الله الذين احتردوه ذا والبقية الصارحة خير عيد ربك ثوابه وخير ما رد أفرأيت الذي كفر بأياتنا وقال لا تينما لهم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 إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ردا، فإنما يسرناه بنسالك لتبشر به المتقين، لتبشر به المتقين وتنذر به قوما اللّدّة، وكم أهلكنا قبلهم من قرن. هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا مع تحيات الفجر للإعلام الإسلامي إسلامي إسلامي